ربي إليك تعددي وسؤالي ربي إليك بِلَون مُتْبَوَّن بِالْحَمْدِ الْجَلِيلِ يَا يا من تجاز المخزنين بفعلهم بالخير يا علم الأسرار، يا علم الأسرار، أنت زاعنا وملزنا ومل بك نستجيع إذا الزمان بك نستجيع إذا الزمان أخاضنا ونأسي صالح الأعمال وإليك نسعى دائبين للغاية وإليك نسعى يمنثى المرجو من الآمال يا من إليك إذا توجه مؤمن يا إذا تعز مؤمن يجد الأمان